وَحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَذْمَادِ تُمْحُرُمَا وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَذْمَادِ تُمْحُرُمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَاتَّقُوهُ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام جعل الله الكعبة البيت شهر الحرام والهدي والقلايد والشهر الحرام والهدي والقلايد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماء الله ذُو كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكَ لِفَعْلٍ أَنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُ فِي أَنْفُسِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِهِ الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلد والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تظهرون وما تخفون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث قُلْ لَيَأْتِي كُم مِّن قَبْلِهِ قَوْمٌ قَاهِرُونَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَذَلِكَ أَتُوفِيكَ قَبِيحَ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا <تصفيق> وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم والله هو حليم هَذِهِ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ هَذِهِ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قبلكم ثم بحبها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل الله من بحيرة ولا ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ولا حام ولكن الذين كفروا على الله الكبير وأكثرهم لا يعقش